أي جيش إمارات أي ما يهي عزات أي جيش إمارات أي ما يهي عزات أي دولتي بغيرت مشهور شدي طاليم مشهور شدي طاليم أي جيش إمارات أي ما يجي عزات جيش إمارات أي ما يجي عزات أي دولتي بغيرت مشهور شدي طاليم مشهور شدي طاليم أيحط ميت ذو كان أي سرب ذي يبانع أيحط ميت ذو كان أي سرب ذي يبانع أيتوت مرقي فرع مشهرج ذي طالب أيتوت مرقي فرع مشهرج ذي طالب أي حصه مي بهر دين اي عوق بي تذوب اي حصه مي شدي طالب أي تو مردي باتمكين مشور طالب أي جيش إمارات؟ أي ما يجي عزات؟ أي جيش إمارات؟ أي ما يجي عزات؟ أي دولة باعيرة؟ مشهور شدي طالب مشهور شدي طالب أي سرب ذي قراني؟ أي تشرش أي سربز قراني، أي تشري شكاري أي رابط جهادي مشهور شدي طالب. أي رابط جاهدي مشهور شدي طاليب أي قول شايد دينام أي سالك وعالي لم أي قلغ شايد دينام أي سالك وعالي لم أي فيدى بهري دينام مشهور شدي طاليب أي فيدى بهري دينا مشهور شدي طالي أي جيش إمارات أي ما ييعي عزات أي جيش إمارات أي دولة بغيرة مشهور شدي طالي مشهور شدي طالي اي لعنه غازيان أي مسكني داليران اي لعنه غازيان أي مسكني داليا؟ أي خاكي أفغانستان مشهور شدي طالب؟ أي خاكي أفغانستان مشهور شدي طالب؟ أي جيش إمارات؟ أي ما يجي عزات؟ أي جيش إمارات؟ ای مایا ای ای دولتی با غیرت مشهور صدیقانی أي أمريكا ما تصير أي مقتلي تدبر أي أمريكا ما تصير أي مقتلي تدبر أي مقتلي دستي شير مشهور شذي طالب أي مقتلي داستشير مشهور شغي أي جيش إمارات أي ما يهي عزات أي جيش إمارات أي ما يهي عزات أي أي, دولتي أي دولة باع غيرة مشهور شذي طالع؟ أي قاتلي أجدر أي غازياني زمن؟ أي قاتلي أجدر عن أي غازياني زمن؟ أي سربا زيبا مشهور شدي طالب أي سربا مشهور شدي طالب اي كاروانيبا هدف في قاتلي هر اسدف اي كاروانيبا أي قاتلها أسد؟ أي جهرة تنسادف؟ ما الشر شذي طالب؟ أي جهرة تنسادف؟ ما الشر طالب؟ أي جيش إمارات؟ أي ما يعيزات؟ أي جيش إمارات. أي ما ييعي أي دولة با غيرة مشفر شذي طالب مشفر شذي طالب أي فرخي بالقا اي توتي خوشنوا اي فرخي بالقا اي توتي خوشنوا اي تويماتصي ما مشهور طالب اي تويماتصي ما مشهور طالب أي شاعري خشبياً أي فائزي غريباً أي شاعري خشبياً أي فائزي غريباً أي, أي, أي غم مؤمنا مؤمناً شدي أي جمخري مؤمنان مشهر شدي طاليم أي جيش إمارات أي ما يهي عزات أي جيش إمارات أي ما يهي عزات أي لولتي باغيرة مشهر شدي طاليم مشهر شدي طاليم شدی شودی قلی شدی سربازانی امارت اسلامی مثل هر یک مولا خدا داد روحانی و مولا عبد و شعيب و مولا علی احمد زبیر و مولا عبد الصابير شاکر و مولا محمد حسين حقيار بشاعري فائز شهامت ذوري ريكاردينگ الحكامات استديو